خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلام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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا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 يطوفُونَ بَنَهَا وَبَنَ حَمم مِ آهَبِأَ آلَ إَبِّكُ مَا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 فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ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 تكذبا فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان